إيه يكون غنياً أو فقيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَاءَ تَعْدِلُ وَإِنْ تَلُوْأَوْ تُعْرِضُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, آمنوا